يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالعدل شهداء لله ولو على انفسكم ولا على أنفسكم والاقربين إيه كن غنيا أو فقيرا فالله أمل بهما فلا تتبع الهوى فلا تتبع الهوى أن تعدل فَإِنْ تَنظُرُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا